سوء ان كنتم في ريب من البعث فاننا ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.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 وقدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابت فَإِذْ نَصَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَصْلَحُونَ ۚ وَمَا أَنفَعَ الْمُنفَعُونَ ۚ وَمَا أَنفَعَ الْمُنفَعُونَ ۚ وَمَا أَنفَعَ الْمُنفَعُونَ وَمَا ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 114. من الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 115. إن الله يفعل ما يريد 116. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيظ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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب وهدوا إلى طيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويسودون عن سبيل الله والمس. إِذِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الَّذِي اعْتَكَفُوا فِيهِ وَالْبَادُّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَدِّ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا لِإِبْرَاهِيمَ مِمَّا كَانَ الْبَيْتُ أَلَّا تُشْرِكْ فِيهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ السُّجُودِ وَالذين فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ كَانَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَافَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطلوا توقفو بالبيت العتيق ذلك، ومن يعذب حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثال واجتنبوا قول الزور ثنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك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 الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم يفقود. والبذنا جعلنا هذاكم من شعائر الله لكم في ذا خير فاذكروا اسم الله عليا صواب ففإذا وجبت الذنوب فكونوا منها واطعم القانع والم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 119. إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد كوفيه من الله كثيراً ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي العزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ نُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرِ فك مِنْ من قرية أهلناها وهي غاضبة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سلة مما تعدون وكأيما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 لَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيُنْسَخُ الله مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 لا يزخلنهم دخلي يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك وَمَن يُعَاقِبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلك بأن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو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 ما تجعلنا من سكنه الناسقه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعله ذم مستقب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 122. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 123. ويعمل من دون الله ما لم ينذل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تَرَى فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَغَنبْتُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وفئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كُنوا وَاسْتَجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَا تُفْلِحُونَ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 أن يعم المولى ونعم النصير